ما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْ أُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل بِمَا بما كسب رهين وامددناهم ولحم يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون J بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ i قَالُوا bezvy NHLV Zates, j w فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا تَتْبِعُ نِعْمَةَ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا؟ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَابُونَ؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ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 ثَالِيَةٌ مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ له الْبَنَاتُ ولكم البنون؟ أَمْ تسألهم أَجْرًا فَهُمْ من مغرم مُثْقَلُونَ أم فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْذَا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ المكيدون. أَمْ لَهُمْ إله وَإِنَّ رَوَكِ سَفَنٌ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرُوْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يصعقون يوم لا nie jesteś pewna, że nie jesteś pewna, że nie jesteś pewna, że nie واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم